يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ بَدَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا قَرَّتْ بَيْنَهُمْ تِلْجِنُ أَلَمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 لو أتيء كل الخمط وأثني وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير سير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 ولقد صدق عليهم إبراهيم غنه فتبعه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سؤال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من منه ومنها في شك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 ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض ملقون يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 قل إن ربي يبسو قرز قل ما يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عن دنازل فَإِلاَّ مَنْ آمَنَ إِلاَّ مَنْ آمن وَعَمِلَ صَالِحَةً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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ۖ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا أَثَرٌ مُّفْتَرًى ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَا أَتَيْنَا هُمْ مِن كُتُبِهِمْ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ